من لبث الغفين أو الجوربين على وضوء نشرع له وين يمتح عليهما إن كان مقيما يمتح عليهما يوما وَإِنْ وإن كان على سفر يمتح عليهما ثلاثة أيام بلياليه فالتلير حديث أبي, أبي الله وخطى للمتاثر إذا درطى ولكت قفه ثم احتذى وطورا أيام شعب لا هدى أيام ولياليه ولمقيم يوما وليلة أخرجوا ابن ماجه وهو حسن ولو شوائد يصح بها والمسح على ضائد القفين والتليل حديث علي ابن أبي ظالب رضي الله قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أباه لخفه أخرجه أبو داود وهو صحيح إذا حضرت الصلاة ولم تجد الماء فتيمم والتليل قول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا ضيبا تمسعوا بوجوههم وعيد من والسعيد هو تراب الأرض والدليل حديث حتيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعلتنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا ظهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم فإذا فرقت من وضوءك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد والتليل حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضع ويسفق ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فجحت له أطواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء